119. ونكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا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 له لَمِنَ الكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَؤِلاَ تَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ إِن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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 116. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 116. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 118. أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 117. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 118. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهم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 126. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 127. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 116. وقفاه حسابه والله سريع الحساب 117. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فوق 121. إذا أخرج يده لم يكد يراها 122. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 123. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض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 129. والذين لم يبلووا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث لَكُمْ لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم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 119. وكذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم 110. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 111. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 112. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه بِمَا بما عملوا والله بكل شيء عليم